أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 إِلَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ